لآن, لآن القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الخجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموال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 ان الذين يكون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيننا من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولىك يلعنه الله ويلعنهم لاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك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 رَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَانْتَبَرَّأَ مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ من النار انَسْكُنُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَحْزُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقنون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء